ويعمل به يأخذ بهذه الأمور يكثر من الحسنات رجاء أن يغفر الله جل وعلا له إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين هذا ما أردنا التعليق عليه في لقاء الليلة ثم نقف على أسئلتكم تكلم عن أحد المشايخ يقول بعض العلماء يحذر منهم ما إلى ذلك لا هذا بيت الله نتكلم فيه بما ينفع الناس وذكر الشيخ عاذ القرمي الشيخ عاذ لا نعلم عنه إلا خيرا وكونه يخطي ويصيب كل الناس يخطئون ويصيب ولا يخل أحد من الخطئ لكن الشيخ من أهل السنه معروف بفضله ولا نعلم عليه الله تعالى أعلم أمر يقبع في دينه أو في علمه أو في عقيدته واما كونه يخطي فكلنا يخطي ويصيب لا يوجد أحد لا يخطئ ولا يصيب وأنت عندما تسمع لصالح او لزيد او لعم يعني ذلك أن أنت ملزم بما يقول خذ من كل إنسان ما ينفعك منه. دع الباقي لغيره